بيكم ريحه الكافل بكم ريحه الكافل هنيال لكم هنيال للمعازيم هنيال للسهر لا طريقك اربنا يا مرحبا زواجد والخنت بكم ريحه الكافل بكم ريحه الكافل قدج موكم كنزا قدج موكم كنزا يا مرحبا شيع سيعنيزورها فق ذمع تونوح تصرخ قربلا يا حسي الطب الماء عزرها شاغر الاجوزور دمهم ينقط ملوح شاغر الاجوزور دمهم ينقط ملوح المفد واروح لكم أنا وجدا مصير لكم فوق الراس شي للكم فوق الراس شي للكم حولي بموقبي خطار هل يا مرحب ويه هل يا مرحب ويه هل يا مرحب ويه انا يا مرحبا انا يا مرحبا انا يا مرحبا انا يا مرحبا الو يا الو شد حيلك لا تتعج بتلقاك السهره ان شاء الله حبيبي ضبها ضبها ضبها انا مرحبا وقتك وخلنا ندرى بكم ريحه الكافي بكم ريحه الكافي حقك بمقمصا hello merhaba ben ya merhaba يا حسين بالشاي وتوابونا اجلان تجي وسع ماي من دول ماي ترونا اللي بيكم تروجي قاعد نخدمكم وتخلونا اللي بيكم تروجي قاعد نخدمكم وتخلونا من تضابم يا احباس اخذ دينا وصلت تراش انتم ند حسين احباس انتم ند حسين احباس للوافد ابو الاحباس هلا يا مرحبا هلا يا مرحبا يدني له بايك يا عثمان يلا مرحبا جدة والقلب دا فيكم ريحة القهوة فيكم ريحة القهوة ها تشوف كمزة ها تشوف كمزة انا يا مرحبا هذا يا مرحبا يلا مرحبا جدة والقلب دا فيكم ريحة القهوة فيكم ريحة القهوة ها تشوف كمزة ها تشوف كمزة ابل اخوف 12 يجف منكم يوم الطقرب تستروح وبعاشور اسود ونب 40 حسين يا الزوار نخدمكم ونب 40 حسين يا الزوار نخدمكم لو فيت بوليم مش ليكم مرجع لو همت اسوار روح الخدمه اسوار روح الخدمه طاف تنظرون Hani al-l-muhazin Hani al-l-sahari L-la-tariqa karpana Hani al-man hava Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar Zawar التصوير والمونتاج المخرج جعفر السلطاني بانجره الخادم هيثم القريشي بقلم الشاعر الحسيني مصطفى الغريباوي الهندسه الصوتيه والتوزيع الخادم يوسف عبد الرحمن الصبيحاوي البث الشبكي حيدر هاجر هاجر هاجر هاجر هاجر, هاجر